السماوات والأرء يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأمس صار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب ثلثين منهم ثم تبع عليهم إنه بهم رأى الرحيق.